ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكننا لهم حافظين وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين استجبنا له فكشفنا ما ديم من واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرا للعابدين واسماعيل وابراهيم وذلك فل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى, فنادى في الظلمات أن لا إله إلا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 انهم كانوا مسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا قاشين